إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود وأن تغني عنكم لأتكم شيئا ولو كثرت وأمن الله معا أَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَمَا الْبُكْمُ النَّبِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَاهُمْ وَلَوْ أَسْمَاهُمْ لَتَوَلَّوْا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ